masriyya ala انا متعي من نفسي وكل ما بزعل بتحاول فائد ما بقتش رومانسي ومش طيب زي الاول ايه دوم على حسي وبيبهم متني بيتموي ما في بتيسي شكل الأحزن هتطوي أيامي مسلسل بحش عشان المكر كان قلبي طيب على هي تقاتل وشل في جنبي ما وش زنبي مشكلة بتجر مشاكل وما فيش حد واي في جنبي Zana at-daa-kilu Manish sahib Zul-Sahdi Kholas Kholsit Mabinna salam Yal-Gadal Tufan-قولi Baait Min-Gil Khojiti Tamam B-Gad Womish Wah-Has Tquoni Kelam kalam بايعتك خناتو هرميت الخوف من الشباك وحادف نفسي عن خاطر عايش عمري وسعلاك وقلبي مطع قاطر يخيس <تصفيق> معنايا مش جايفاك ما خافش ما كل شيء قاضر جبر على بحرنا دالة وكلها وفة بتتفرق بك تبزع لانا على الحالة بلالة اندل بتطرق خل الخيسة بتتعالها والخوف بها يتصورق دولياتي فالبرطة بابا بهدستي بعوني اللي من كل زمايلي هتف مضطره منه يتبعني ما كنت بجيل عنه ريحت دماغي احلامي انا ما بقتش اعرف ملهو لو كنت الخما وحد خلاص واسبها الهول طريق الجرح والاحسان ما رحت عليه برجل ايا بقول البعد أحلى مكان عشان الحب مش ليا صغرت وطوتي في الدخان وجايف موت حوالايا في وقت الشدة قالوا بياك ونسيو العشرة في دقيقة وقفلوا اقصادي 30 داب في ايام صعبة وبطيقة ويوعد قلدوا الاحباب اللي سابوني في الدقيقة عشرة زود شرب على نفسي وبزيادة انه داير جوة يا حرب ومش فاهم روحي كالعادة أود نفتكر القرب حسن في حياتنا ونتمدى نفتكر ان احنا الغرب وما شيء شي سعاد. كل اللي بيتحاجلك بيه بحبك من قلبه مش وقتك تاكلك وهم اصلا بيحبوه ترجع قلبك من فضلك ما الخاين عايش ذنبه الزمن اللي معانش انت لكل الناس جنبه على موقع مارادونا